بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا, لا تقنطوا من رحمة الله إنا وَأَنِيبُ إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثَمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا لا تشعرون أن تقول نفسي حسرة على ما فررت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لك الره أن لك الرهفة فأكون من المحسنين بل قد جاء. do, do, do, do. ما قалиت السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك أولئك هم الخاسرون قل من قبلك لئن أشركت لئن أشركت لا يحبط والسماوات مطارا شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم حتى يَتْلُونَ يَتْلُونَ عَلَيْكُم آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ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 فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاشِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُوسُفُ